يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا يا مالك رقنا ويا سامع نجوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبون والمحب لا يعذب حبيبا فحرم وجوهنا على النهار اللهم حرِم وجهنا على النار اللهم حرِم وجهنا على النار اللهم حرِم وجهنا ووجه والدينا على النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أصان واستو صان بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم